بسم الله الرحمن الرحیم الکشف لامرا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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناصرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض ملدناها وألقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن له برازقين وإم شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقعها فأنزلنا من السماء ما أنفسقينكم وهو ما أنتم له بازنين وإن على نحن النحيفين ونموت ونحن الورثون ولو قد علمنا المستقدين منكم ولو قد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم منه حكيم عليم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 من الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ قالوا قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَا غَبَرَةٍ أَنَائِمَ قُطُعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أهل هؤلاء ظيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن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 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصرحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتهم فاصبح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمر